إذ رأنا را ناراً فقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي أَنَّسْتُ نَرَ اللَّعْلِ أَتِكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب 119. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قوا 110. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 111. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن أكاد أخفي جنت جزاء كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها والتابع هواه فترد.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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أنا قضي فيه في التابوت فقضي في اليم فألقى اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 ياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 وَنُرِيدُ أَن أنعامكم إن في ذلك فِي لأولنها منها خلقناكم وَنَجْعَلَهُمُ نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 أنتي بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا حيتكم بعذابٍ وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أشد عذابا وأبقى. قالوا لن يركع على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى إنه من ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسُطْ لَهُمْ ۖ قَدْ جِئْتَ بِالْمُعْجِزَاتِ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 من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامر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 قابلوا يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِلَدٌ نَذِكْرَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالُوا دِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُوفَخُ فِ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بفتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم ثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذوق قاع صف صف لا ترى في جاع ولا أمتا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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَه بَطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكره فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت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 افَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ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 وقالوا لولا يأتينا بأيّة من ربه أَوْ لَمْ تَأْتِهِ الْبَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ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 قل كل تربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى